ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م للعلوم الاسلاميه ن ش إ ن ه لحب ا ل خ ي ر ل ش د ي د ى شركه دعويه ا ل غ و ر ربحيه ذات مضمون اجتماعي لخدير